أَلِفْ لَا أَمْرَأَ كتاب أنزلناه إليك لتورج الناس It took الذين يستحبون Mm. -hmm. done كن فاطر السماوات والأرض يدعو وَكَانَ <تصفيق> الْعَالَمُ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 دح كل the <laughs> I Oh! صالحات <تصفيق> <تصفيق> جنات طيبة أصلها فوق الأرض ما الثابت في الآيات 129. أحمد الله كفرا وأحلا واجعلوا لله أندابا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم them um... Quan <تصفيق> أي وَشَقَّ قَالُوا لَنُفْنِكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَشَقَّ قَالُوا لَنُفْنِ وَسَقَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَائِفِينَ وَسَقَّرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ ألف ومن أنت But Ana... shit ربنا اعفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله Quan Mä قد مكروا مكرهم يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع